114. رال على قلوبهم ما كانوا يكسبون 115. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون 116. ثم إنهم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 وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ الضَّالُّونَ وَمَا أَرْسَلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَاءِ 129. هل ثوب الكفار ما كانوا